وَجَا وَزْنُ الْحَدَا بِلاَطِ الْمَخَدِّ يَدُ الطُّغْيَانِ وَالتَّ وَجَاوَزُوا الْحَدَّ بِلَاطْمِ الْخَدِّ شُلَّتْ يَدُ <مترجم> ۖۖۖۖۖۖۖۖۖ <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> يا اذن الزهراء اك والحجج ولا استقدر خبر المسالم سل الأسرار الباب والجدار والدماء شهود صدق بها خفاء و اي كسروا ذا كوالع على السيانجير الا بصام صام عزيز مقتدي